بسم الله الرحمن الرحيم اذا اجدا انا الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر